لاستووا سووا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر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 سَانَ ضُرٌ دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قلت متع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوين الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم من الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمدت أن عبد الله مخلصا له الدين وأمدت لأن أكون أولى المسلمين قل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 والذين اجتنبوا الطاهوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك غمون الألباب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 الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا.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 ما ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فسلكه ينابيع في الأرض؟ ثم يخرج به ضبع مُخْتَلِفًا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثُمَّ يجعله حطاما إن في ذلك ذكرى لله الباب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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ثانيا تقشى يضربن جلود الذين يخشون ربهم تقشى يضربن هجلود الذين يخشون رَبَّهُمْ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكن الله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 كذب الذين من قبلهم فأتهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله أكبر Sem a Allah, hamida. Work Allahu akbar Allahu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 مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتِ قَال قُل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكة أشهد أن لا إله إلا أنت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 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضت علي الأمم